Muhطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أن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 وحممناه على ذات ألواح ودشر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نفس مستمر تنزع الناس كانهم اعجاز نخل من قاع فكيف كان عذاب ونذرب ولقد يسرنا القران للذكر فهم من مدكر كذبت ثمود بالنذرب فقالوا أبشرًا من واحدٍ نتبعه إن إن إلى الله في ضلالٍ وشعر أُلقي الذكر عليهم من بيننا بل هو كاذب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتمة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاقى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا, فكانوا كهشيم المحتضر Walaupun Yesus menghulurkan Al-Quran untuk dikenang, siapa yang mengingat? Kafir. Kafir. Kafir. Kafir. Kafir. Kafir. Kafir. Kafir. Kafir. تحظ نعمة من عندنا، كذلك نجزي من شكر، ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنظر. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر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 لَكُم بَرَاءَةٌ فِي الذُّنُوبِ أَم يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِل سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُر بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوطوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المستطر ستقين في جنات ونهض في مقعد صدق عند ملك مقتدر.